وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثي ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا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 اي يمن ليونذر باسا شديدا ملد هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذى الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله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 كيكم برزق منه ويتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تُفْلِعُ اذا ابدا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 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغلثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و استبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و استبرق متكئين فيها على الآراء نعم الثواب وحسنت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 وَلَإِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُ مَا مَن قَلْبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ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 إن ترني أنا أقل منكما لولدا فأس ربي أي يأتيني خيرا من جنتك فأس ربي أي يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء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 وَالضَّرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مِسْكًا وَمِنْهُ شَرَابًا مَتَاعًا لِلْأَنْعَامِ وَالنَّبَاتِ وَالْإِنْسَانِ وَكَثِيرٌ مِنَ الْحَيَوَانِ فِيهِ حِكْمَةٌ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 جمع بينهما نسي أحوتهما فاتخذ سبيله في البحر صربا فلما جاء وزا قال لفتاه أتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال لأقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا صدق الله العظيم